قف بالمدينة واحة الانوار أرض الحبيب المصطفى المختار ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والاطهار قف بالمدينة واحة الأنوار أرض الحبيب المصطفى المختار ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار ومقابر الشهداء والأطهار واعلم بأنك في رحاب مدينة هي زهرة الأمصار والأقطار النور يسر طاع من ثناها في المدى نور الهدى هو أفدخ الأنوار واعلم بأنك في رحاب مدينة هي زهرة الأمصار والأقطار النور يس من ثناها في المدى نور الهدى هو اصدق الانوار نور الهدى وأصدق اصدق في مدينه واحه الانوار ارض الحبيب المصطفى المختار القي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والطهار قف بالمدينة واحة الأنوار أرض الحبيب المصطفى المختار ألق السلام على البقيع وأهله، ومقابر الشهداء والأطهاري، ومقابر الشهداء والأطهاري، وبها قباء قد تأسس بالتقى وبها تشم نسائم الأبراري، قد بوركت. في مدها في صاعها بدعاء خير الخلق للانصار وبها قباء قد تأسس بالتقى وبها تشم نسائم الأبرار قد بوركت في مدها في صاعها بدعاء خير الخلق للأنصار بدعاء خير الخلق للأنصار قف بالمدينة واحة الأنوار أرض الحبيب المصطفى, المصطفى مختاري القي السلام على البقيع واهله ومقابر الشهداء والاطهار قف بالمدينة واحة الأنواري أرض الحبيب المصطفى المختار ألق السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهاري ومقابر الشهداء والأطهاري وهنا تآخ المسلمون وسطروا أسماء معاني البذل والإهدى والهجرة الغراء كانت بيتها من خير أرض نحو خير دياري وهنا تآخى المسلمون وسطروا اسماء معاني البذل والإيثاري والهجرة الغراء كانت بيتها من خير أرض نحو خير دياري وخطى الصحاري فوق سفح رمالها عبق يخضبه ندى الأزهار في المدينة واحة الأنواب ارض الحبيب المصطفى المختار الق السلام على البقيع واهله ومقابر الشهداء والاطهار قف بالمدينه واحه الانوار أرض الحبيب المصطفى المختار ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والاطهار ومقابر الشهداء والاطهار أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والادبار متعطش من الفؤاد لأرضها والدمع من شوق إليها جاري ارض المدينه والملاك يحفها بالخير في الاقبال والادبار متعطش من الفؤاد لارضها والدمع من شوق اليها جاري والدمع من شوق اليها جاري المدينة الانوار ارض الحبيب المصطفى المختار القِسَّالَم السلام على البقيع واهله ومقابر الشهداء والاطهار قف بالمدينةِ واحة الانوار أرض الحبيب المصطفى المختار القِسَّالَم السلام على البقيع وأهلِهِ، ومقابر الشهداء والأطهارِ، ومقابر الشهداء والاطهار